بنيل جفن والعيون صورت بين الوريج تدريني ما غيرك غريك قلتك نبض بين الوريج تدريني ما غيرك غريك من الجفن والعين صورة جمالا يا غالي وكل خيالي والشعور وياك اضمك على رسمك لهفه بتطرب حياتي وامنياتي فرحتي بملقاك افكر من ندور بالنبض القا واقسم شوقي كبر واتعمرنا شوقي <تصفيق> كبر سمرت عله نامت عله خد الغرام شامت عاشق تضوي هيام نامت عله خد الغرام شامت عاشق تضوي هيام وعلى الوجه شطن شوق دلالك بين الجفن والعين تذوب العين عبد العين جماله محفوره شلتك نبض بين الوريد تدريني ما غيرك شلتك نبض بين الوريد تدريني ما غيرك بنيل شقن ولع على صورت جمالا اسافر بالمشى والعشق حار واجيلك ما تنيلك وانت بالشريان من نسمك صدري يضمك ضمة الحلوه احبك وعلى حبك هاي مو سغرا ومالي كل غرامي حبك دوى العطشان يا لومي حبك دوى العطشان انت النبع وانت الوجوع حبك يضل سر القلوب انت النبع وانت الوجود حبك يضل سر الخلود لك اجيب منين ما, ما حد مثالك بين الجفن والعين لا جمال محفوره في لا يا ربي شلتك نبو بين الوريد تدريني ما غيرك قريب شلتك نبو بين الوريد أنت صديق وأنا عبدك بس لك منوار كطلب وأحلى درب سيدي عناي ومنك الجمالك شيمتك وفاي تسرح روحك فرح فرحة شجر بالماء وحتفر فرحت شجر بالنا وش ما يرا وين الزمان يحس انا لاقيك الامان وش ما يرا الزمان يحس انا لاقيك الامان والرحمه بالكونيان اول خصالة بين الجفل والعين ورعطلعي يا جلالك بين الجفن ولاه سوى جماله محفورة عطلعي يا جلالك <تصفيق> شلتك نبض بين الوريد تدريني ما غيرك غيرك بيني وري تتريني ما غيرك غير من الجفن والعين صوت جمالا يا شمس لما نمسي عيني بيك اشو نهاري بي اجاري قلبي يلف مهو وامل يما واتنيك جحوح جروحي تبقى روحي بالحنين الطول وانت يا اللي عشقت كل يوم اشوف الطيور يا أشوف نار الهجر شمع واذوب عن حبك ابدا انا ما اذكر دار الهجر سمعوا وادوا عن حبك ابدا ما اتو مشتاق لك يا حشين واطلب وصاله دليل الجفن والعين صور جمالك محفوره بضلعي تتكنب بين الوريد تدريني ما غيرك قريب تتكنب بين الوريد تدريني ما غيرك قريب بينك جنولع صوت جمالا للشاعر ابو كرار الاحسائي